Słucham serdecznie witam بالله من الشيطان الرجيم. serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam غير witam serdecznie witam serdecznie خيرين واذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الاكبر يوم الحج الأكبر أن الله بني من المشركين أن الله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 قصوم شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتمو عهدهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.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 وَإِنْ أَحَدٌ من الْمُشْرِكِينَ استجارك فَأَجِرْهُ حَتَّى يسمع حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَذِنْ لَهُمْ أَمَنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ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 كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم, وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون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 وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إِنَّهُمْ, إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينثهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول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 يبشرهم ربه برحمته منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم. 119. وانتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا, إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن 129. وعشيرتكم, وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها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 فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء.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 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 129 أربابا دون الله والمسيح بن مريم وما 111. الله إلا أن يتم نوره, إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, ودين الحق ليظهره عن الدين كله ولو كره المشركون <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إن كثير من, من الأحبار والرهبان لا أموال الناس بالباطل ولا صدقون سبيل الله والذين يكذون الذهب والفضة ولا, ينفقونها ولا ها في سبيل الله فبشره بعذاب أليم يوم يحمر عليها في نار جهنم فتقوى بها, بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوق ما كنتم تكنزون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 كما يقاتلونكم كافه وعلموا ان الله مع المتقين انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا, ليواطئوا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 يَسْتَدِدِ الْقَوْمَ الْغَيْرَكُمْ وَيَسْتَدِدِ الْقَوْمَ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ الله اللَّهُ إذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثَانِينِ إذْ هُمَا فِي الْغَارِ إذ يَقُولُ, إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 110 عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين, لك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعثه فثبطه فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زاد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 وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذلني ولا تفتنني ألا في فتنة سقطوا وإن نجهنما لمحيطة بالكافرين إن صبك حسنة تسؤهم وإنت صبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا, قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا, ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا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 وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم, ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجعا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون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 قوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون ان Wszystkie prawa zastrzeżone są. Dzień dobry Pani, witam Panią. Zaproszę o zadanie Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią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 119. ولم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم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 129. ولم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب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 أصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفيات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ولكن كانوا عنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إن الله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 وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُبْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ فَإِن يَتُوبُوا يَكُن خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يعذبهم اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم في الأرض مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُم مَّن عَاهَدَ اللَّهَ لَئِن آتَانَا الْفَضْلَ لَّنَصَّدَّقَنَّ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 فيسخرون منهم, فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا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 شد حرا كانوا فليضحكوا قليلا واليذكو كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فأرجعك الله إلى قَائِفَةٍ منهم فاستأذنوك, فاستأذنوك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 سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله الطول منهم وقالوا ذرنا مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون 119. الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم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 من انقلت لا اجد قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعنهم تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا حزنا الا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنيا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 تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إذا إِلَيْهِمْ لتعرضوا عَنْهُمْ فأعرضوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جهنم يَحْلِفُونَ لَكُمْ لترضوا عَنْهُمْ فَإِنْ ترضوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَن لَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ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 119. وقبلوا التوبة عن عباده ويأخذوا الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وأخرون مرجون لأمر الله إنما يعذبهم إنما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا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 بنيانه على شفى جرف انهار جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ترى من المؤمنين أنفسهم وأناله بأن له الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعذرا عليه حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله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 الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن الله من الله. ألا ملجأ من الله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 الذين في قلوبهم مرضون فزادتهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. عزيز عليهما عنايتهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإذا تولوا فقل حسبي الله